إلا إن ذهب يسدي وكيف غيب عن المفتدي إلا إن ذهب يسدي وكيف غيب عن المفتدي وأنت المعلم يا مرشدي وشمسك دوما بها اهتدي الى اين ذهب يا سيدي إلى أين ذهب يا خالقي؟ وكيف توه عن يا خالقي؟ وكيف توه عن وخيرك ياتي بلا عاقل كريم شهي بلا موعد الى اين اذهب يا سيدي إلا إن ذهب يا صخرتي وأنت تشدد من قدرتي إلا إن ذهب يا صخرتي وأنت تشدد من قدرتي وعونك يكون لي غصرتي على كل أعواج او معتدي إلى اين اذهب يا سيدي حياتي معك نصيبي معك حياتي معك نصيبي معك وكل مشدها الى اين اذهب يا كوكبي وانت الىه وأنت أبي إلهي يا وأنت, إلهي وانت ابي ودوما تحقق لي مطلبي والقى سلامك في مقصدي الى اين اذهب يا سيدي حياتي معك ناصيه